الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المتغين La <laughs> وَمَا لَنَا دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَكْفُرُوا رَسُولَكُمْ كَمَا كَفَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ نس أهن كتاب لو يرب لو يرون وقفه حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا, وما تقدموا لأن تسحوا من خير مرح إلا من كان غوزا أو نصارا تلك قَالَتْ يَا يَهُودُ لَيْسَ فِينَا طَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتْ فَطَارَ وَقَالَتْ النصارى لَيْسَ فِينَا يَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَسْنُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِثْلَ قومهم فالله فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأين ماتوا كُلُّهُ قَانِتٌ فَذِيَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا وَيْذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ يَا مُوكِن وقال الذين لا يحلمون لولا يكرمون الله أو تأتينا آية كذلك قال